أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به, لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 أَلَ نَسْأَلُ الَّذِينَ أُوسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ حَافِظٌ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ